إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيدا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 عليهم ثياب سدس خضرو واستبرق وحل أساير من فضة وسقاه ربهم شرابا طهورا إن إن هذا كان لكم جزاء و كان سعكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيلاَ طَوِيلاَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما ثَقِيلاَ